بسم الله الرحمن الرحيم كتاب فضل الإسلام الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله باب فضل الإسلام وقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقوله تعالى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 قال ذلك فضلي اوتيه من اشاء وفيه ايضا عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضل الله عن الجمعه من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الاحد فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعه وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الدين إلى الله الحنيفيه السمحه وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال عليكم بالسبيل والسنة فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها فبينما هي كذلك اذ أصابتها الريح فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحاتت عن هذه الشَّجَرَةِ ورقها وَإِنَّ اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وَسُنَّةٍ. وعن أَبِي الترداء رضي الله عنه قال يا حب نَوْمُ نوم الأكياس وإفطارهم كَيْفَ كيف سَهَرَ الحمقى وصومهم ولمثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين باب وجوب الدخول في الإسلام وقول الله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام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 فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا وعن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكر وقال أنبأنا سفيان بن أعينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود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 روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال أم تهوكون يا بن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم وفي رواية لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي فقال عمر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام وقوله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آمركم بخمس الله امرني بهن السمع والطاعة والجهاد والهدرة والجماعه فإنه من فارق الجماعه قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع ومن دعا بداء الجاهلية فإنه من جثى جهنم فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوة الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح وفي الصحيح من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية وفيه ابي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم قال أبو العباس كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية بل لما اختصم مهاجري وانصاري فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الانصاري يا للأنصار قال صلى الله عليه وسلم دعوى الجاهلية وأنا بين اظهركم وعضب لذلك غضبا شديدا انتهى كلامه رحمه الله تعالى باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة وقوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء الآية قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الآية تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه على نية كان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على فنتين وسبعين ملة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام خصوصا قوله ما أنا عليه وأصحابي رواه الترمذي يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، لكن ليس فيه ذكر النار وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود وفيه إنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه إرق ولا مفصل إلا دخل. وقد تقدم قوله ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر وقوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم وقوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء رواه مسلم وله مثله من حديث أبي هريرة ولفظ من دعا إلى هدى ثم قال من دعا إلى ضلالة باب ما جاء أن الله احتجز التوبة على صاحب البدا هذا مروي من حديث أنس ومن مراسيل الحسن وذكر ابن وضاح عن أيوب قال كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه فأتيت محمد بن سيرين فقلت أشعرت أن فلانا ترك رأية. قال انظر إلى ماذا يتحول إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه وسئل أحمد بن حنبل عن معنى ذلك فقال لا يوفق للتوبة باب قول الله تعالى يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم إلى قوله وما كان من المشركين وقوله ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين وفيه حديث الخوارج وقد تقدم وفي الصحيح انه صلى الله عليه وسلم قال ان آل ابي فلان ليسوا لي باولياء انما اولياء المتقون وفيه أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال أما أنا فلا آكل اللحم وقال آخر أما أنا فأقوم ولا أنام وقال آخر أما أنا فلا أتزوج النساء وقال آخر أما أنا فأصوم ولا افطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكنني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء واكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني فتأمل إذا كان بعض الصحابة لما اراد التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ وسمي فعله رغوبا عن السنة فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة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 فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي ولاة من النبيين وأنا ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ إن أولن الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين رواه الترمذي وعن أبي فريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض وليرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لاناولهم اختل جودوني فأقول أي رب أصحابي فيقال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 قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم ألا يعرف خيله قالوا بلى قال فإنهم يأتون غر محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ألا لي رجال يوم القيامة عن حوضي كما يزاد البئير الضالي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 إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرا ثم إذا زمره فذكر مثله قال فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فاقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد ولهما عنه مرفوعا ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وانا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم فقلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت يا رسول الله ما تأمرني إن أدركت ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أنت عض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك أخرجا وزاد مسلم ثم ماذا قال ثم يخرج الدجال معه نهر ونار فمن وقع في ناره وجب أجره وحط عنه وزره ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره قلت ثم ماذا قال هي قيام الساعة وقال أبو العالية تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فانه الإسلام ولا تحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإياكم وهذه الأهواء انتهى تأمل كلام أبي العالية رحمه الله تعالى هذا ما أجله واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام وتفسير الإسلام بالسنة وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب يتبين لك معنى قوله تعالى اذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وقوله ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة وبمعرفته يتبين معاني الأحاديث في هذا الباب وأمثالها وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظنها في قوم كانوا فبانوا آمن من مكر الله فلا يامن مكر الله إلا القوم الخاسرون وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبئوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون رواه أحمد والنسائي باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء وقول الله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم الآية وعن أبي هريره رضي الله عنه مرفوعا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء رواه مسلم ورواه أحمد من حديث بن مسعود رضي الله عنه وفيه قيل من الغرباء قال النزاع من القبائل وفي رواية الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس ورواه أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص وفيه فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وعن أبي أمية قال سألت أبا فعلبة الخشني رضي الله عنه كيف تقول في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاع وهوا متبعة ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك وداع عنك العوام فإن من ورائكم اياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر للعامل فيهن أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم قلنا منا أم منهم قال بل منكم رواه أبو داود والترمذي وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه إن من بعدكم اياما للصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر خمسين منكم ثم قال أنبأنا محمد بن سعيد أنبأنا أسد قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفعه قلت لسفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال إنكم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في الله ولم يظهر فيكم السكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وستحولون عن ذلك فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله وتظهر فيكم السكرتان فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر خمسين قيل منهم قال لا بل منكم وله بإسناد عن المعافري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفأ باب التحذير من البدع. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودئ فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن أمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بأدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة قال الترمذي حديث حسن صحيح وعن حذيفة رضي الله عنه قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا فاتقوا الله يا مأشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم رواه أبو داود وقال الدارمي أخبرنا الحكم بن المبارك أنبأنا عمر بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد قلنا لا فجلس معنا حتى خرج فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت آنفا في المسجد أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا قال فما هو فقال إن عشت فسترى. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة فيقول هللوا مئة فيهللون مئة فيقول سبحوا مئة فيسبحون مئة قال فماذا قلت لهم قال ما قلت لهم شيئا ان انتظار رأيك أو انتظار أمرك قال افلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن الا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم؟ هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدا من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلاله قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير قال وكم من مريد للخير لم يصد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وايم الله ما أدري لعل أكثركم منهم ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة رضي الله عنه رأينا عامه أولئك الحلق يطائنوننا يوم النهروان مع الخوارج والله المستعان وعليه التكلان وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين